قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا اولى تعود في ملتنا قَالُوا أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ أَغَيضْتَ رَأَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَاءَنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا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 وقال الملأ الذين كفوا من قومه لإن التبعتم شعبا نقوم إذا لخاسرون فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين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 فكيف آسى على قوم كافرين وما أوصل في قرية من إِن إن الله أخذنا لهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناه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 ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من أهل القرى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 أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْتَ الْقُرَانَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَائِهَا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 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم نوسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فضوموا بها فَوَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء قال الملأ من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين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 قالوا <تصفيق> يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن قال ألقوا فلما ألقوا سحرو أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أنلق عصاك فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلبانكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون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 وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين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 ولمَّا وَقَعَ لِيَهُمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دُعْ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَ الرِّجْزَ لَنُمِنَ النَّالَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلِهِمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَتَقَطَّعْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَ عَلَى بَنِي إسْرَائِيلِ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي الرَّعْوَنِ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوَ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَ جَعَلْ لَنَا إلهاً كَمَا لَهُمُ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون لا اغير الله ابغيكم اله ا وهو فضلكم على العالمين لفرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 ولم جاء موسى لني قاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنور لي قال لن تراني ولكن أنور الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَاعَلَهُ دَكَّ وَخَرَمُ سَيْصَعِقَ فَلَمَّا أَفاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يا مُوسَى استفيتك على الناس برسالي وَبِكَلَامِي فخذ ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكم من الشاكرين. وَجَعَلْنَا لَهُ فِي الْوَاحِدِينَ كُلَّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا بِهَا بها وإن يروا سبيل لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ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 أَلَمْ يَرَوَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا قالوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إلى قومه غبان أسفاً قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ يَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ للواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا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 وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ إِنَّآ هُدْنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ مَن شَآءَ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات والإنجيل يامرهم بالمعروف یامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات, ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم ويضع عنهم وإصرهم ولولا التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا الناس انی رسول الله ایلیكم جمیعا الَّذی لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ يُحْيِي وَيُمِيت فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي إِلُمْ الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق و يعدلون.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 قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمُ ٱلغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا۟ مُنْأَى أنفسهم يظلمون، وإذ قيل لهم سكنوا هذه القرية، وقلوا منها حيث شئتوا، وقولوا حطة، ودخل الباب سجدا. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ورموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم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 إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَ الَّذِينَ ضَوَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ, ظلموا، وأخذنا الذين ظلموا بِعَذَابٍ بِيِسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ صُوَالَ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُم دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإياتهم عرض مثله ياخذون ألم يوخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وادعوا الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمثكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين